هو في السماائر رزقكم وما توعدون فوارب السماء والارض انه لحق انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل الأأَتَكَ حَدثُ مَيْْفِي بَرَاهِيمَ الْمُكْرَمِين إدَّخَلُوا عَلَيْهِ فَقَاوا سَلَمَا قَالَ سَلَُ قَومُ مُمْ كَرُون فَرَ غَلََا أَهْلِهِ فَجَأَ بِعجِل سَمين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 وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ